أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِّي الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ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 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ويعلم ما جرحتم ذنها 129. ويقعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 120. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفي رسولنا توفي رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوه إلى الله ثم ألا له الحق؟ ألا له الحكم؟ ألا له الحكم؟ وهو أسرع الحاسبين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي